بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدرن كلعنه يزكى او يذكر فتنفع ذكرى اما من استغنى فان تصدى وما عليك الا يزكى وام saya, walaupun dia takut, dia akan mengikutinya. Kalaupun dia tidak ingat, siapa yang ingat? Dia akan mengingatnya dalam kehormatan yang tinggi, keutamaan yang Insa-nya akhiron, min ayi shayin khalqan, min nutfah khalqahu, fakddarah, thumma sabillah yassarah, thumma matahu, fakubarah, thumma idha sharan sharan, kala lam ma yaqudh ma amaran, سَأَلُوا إِلَى طَعَامٍ أَن صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا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 وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شأن يغنيه 110. وجوه يومئذ مسفرا ضاحكة مستبشرة 112. يومئذ عليها غبرة 113. ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر.